فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلع من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لغتاب المبطلون بل هو في صدور الذين أقوت العين وما يدحضوا آياتنا إلّا الظالمون وقالوا لو لا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن ك الكتاب بيُسلَّم عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قُل كَفَى بِاللَّهِ بِيَمِينَ وَأَيْنَكُمْ شَهِيدٌ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُلَّا إِكَاهُمُ الْقَاسِرُ